بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد يطيب الإخوانكم في موقع ميراث الأنبياء أن يقدموا لكم الدرس الثاني للشيخ محمد غالب العمري في شرحه لكتاب أصول التفسير للصيوطي رحمه الله تعالى وهذا ضمن فعاليات دورة ميرات الأنبياء الشرعية الأولى فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا إن شاء الله تعالى بسم الله الرحمن الحمد لله وصل الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وعلى صحبه سلم تسليما كثيرا وبعد فهذا هو الدرس الثاني من كتاب علم التفسير أو غصول التفسير للحافظ السيوطي رحمه الله قد تقدم معنا في الدرس السابق الكلام عن المقدمة التي ذكرها المصنف رحمه الله وكان يتضمن تعريف القرآن والسورة والآية وما يتعلق بتفاضل كلام الله جل وعلا وما يتعلق كذلك بتفسير القرآن بالرأي وبيان أن الرأي يقسم إلى قسمين كما مرى معنا ثم قال المصنف رحمه الله بعد ذلك قال الأنواع منها ما يرجع إلى النزول وهي 12 المكي والمدني الأصح أن ما قبل الهجرة مكي وما بعدها مدني وهو البقرة ثلاث تليها والأنفال وبراءة والرعد والحج والنور والأحزاب والقتال وتالياها والحديد والتحريم وما بينهما والقيامة والقدر والزلزلة والنصر والمعوذتان قيل والرحمن والإنسان والإخلاص والفاتحة وقيل نزلت الفاتحة مرتين وقيل النساء والرعد والحك والحديد والصف والتغامر والقيامة والمعنورتان مكيات تطرق المصنف رحمه الله في كلامه هذا إلى مسألة مهمة اعتنى أهل العلم بذكرها وبيانها ولا يكاد يخلو كتاب من كتب علوم القرآن إلا وقد هذه المسألة وهي مسألة المكي والمدني وقبل الشروع في ذكر الراجح من كتابة أهل العلم في مسألة المكي والمدني يحسن ذكر الفائدة من هذا التقسيم والفائدة من هذا التقسيم كما ذكرها أهل العلم يظهر في أمور عدة منها معرفة الناسخ والمنسوف فالمدني ينسخ المكين لأنه متأخر عنه لأن المتأخر ينسخ المتقدم كما هو معلوم كذلك معرفة مكان نزول الآية مما يعين على فهمها معرفة نزول الآية أو مكان نزول الآية هو على فهمها وما الذي أريد بهذه الآية حتى لا يكون هناك توجيه غير صحيح لها في تفسيرها أو تنزل على غير ما انزلت لأجله ثم كذلك من الحكم التي نكرها أهل العلم في معرفة المكيم المدني معرفة تاريخ التشريع وكيف أن تقرير التوحيد وما يتعلق به كان أولا هو الذي نزل من القرآن وكيف أن الأحكام الشرعية نزلت بالتدريج وكذلك ما جاء في القرآن من ذكر بعض المحرمات كان كذلك بالتدريج فمعرفة المكي والمدني مما يعين على هذا الأمر كذلك سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وذلك بمتابعة سيرته عليه الصلاة والسلام من خلال هذه الآيات فإن الآيات كان لها أسباب نزول كما سيأتي ونزلت على النبي عليه الصلاة والسلام في 23 سنة وكان لكل آية حالها الخاص الذي نزل على النبي عليه الصلاة والسلام ما تضمنته هذه الآية فهناك آيات نزلت لبيان حال المنافقين في المدينة هناك آيات نزلت براءة من دين المشركين في مكة وهكذا كثير من الآيات تدلوا على ما مر عليه النبي عليه الصلاة والسلام في حياته سواء في مكة أو في المدينة أيضا من هذه الحكام التي ذكرها أهم العلم أن العناية بالمكي والمدني يدل على عناية علماء الإسلام بالقرآن الكريم فلم يكتفوا بحفظه بل تتبعوا أماكن النزول وما كان من ذلك قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام وما كان بعد هجرته وكما سيأتي معنا هناك تقاسيم أيضا ذكرها أهل العلم فيما يتعلق بما نزل من القرآن في الليل أو ما نزل من القرآن في النهار وما نزل في الصيف وما نزل في الشتاء وما نزل في الحرف وما نزل في السلم وهذا كله من عناية أهل الإسلام من عناية أهل الإسلام وهذا يدل على حرص علماء الإسلام على كل ما يتعلق بهذا الكتاب العزيز كل ما يتعلق به من أسباب نزوله من معرفة ناسخه ومنسوقه مطلقه ومقيده عمومه إلى غير ذلك اهتم به علماء الإسلام لأن الهداية كل الهداية في ما أمر به الله ما أمر به الله جل وعلا وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال المكي والمدني الأصح أن ما نزل قبل الهجرة مكي وما نزل بعدها مدني وهذا هو الصحيح وهو اختاره المصنف هنا فإن المكي ما نزل من القرآن قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ولو نزل بغير مكة والمدني ما نزل من القرآن بعد الهجرة وإن كان نزوله بمكة فهو تعريف روعية فيه الزمان ما قبل الهجرة وما بعد الهجرة, وما بعد الهجرة و يترجح هذا القول لأمور عديدة وهذا القول هو قول كثير من المحققين من أهل العلم ذلك أن هذا الضابط الذي ذكره أهل العلم ضابط, ضابط مضطرد لا يختلف واعتمده جمع من أهل العلم كذلك أن الاعتماد على هذا الطابق يقضي على الكثير من الاختلاف الذي يثير حول تحديد المكي والمدني وأن هذا الأمر هو معرفة المكي والمدني هو أقرب إلى ما فهمه الصحابة رضي الله عنهم فقد ذكر أهل العلم أنهم عدوا من المدني سورة التوبة وسورة الفاتح وسورة المنافقون ولم تنزل سورة التوبة كلها بالمدينة فقد نزل كثير من آياتها وهو في طريق عودته من تفوك فلم ينظروا إلى أن هذه السورة كان نزل في المدينة وإنما كان أقرب ما يفهم من ما ورد عنهم من أقوال أن ما كان بعد الهجرة فهو مدني ثم هناك يعني اجتهادات من اهل العلم مع هذا القول ومع ترجح هذا القول فيما هو السياق العام للآيات أو للشور المكية وكذلك ما هو أو ما هي مضامين السور المدنية في ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيميا رحمه الله والسور المكية نزلت بالأصول الكلية المشتركة التي اتفقت عليها الرسل التي لا بد منها وهي الإسلام العام الذي لا يقبل الله من أحد من الأولين والآخرين دينا غيره, غيره وأما السور المدنية ففيها هذا وفيها ما يختص به محمد صلى الله عليه وسلم من الشرعة والمنهاج فكثير من السور المدنية تضمنت الأحكام الشرعية الفقهية العملية وكثير من السور المكية تضمنت الأحكام العلمية العقدية وقد تتضمن بعض السور المكية شيء من, من من الأحكام الشرعية الفقهية إلا أن هذا قد يتخذ كضابط عام للتفريق بين السور المكية والمدنية ثم قال المصنف رحمه الله في بيان هذه السور قال وهو البقرة وثلاث تليها مدان ذكر وما نزل بعدها مدني قال وهو البقرة وثلاث تليها وقد قيل إن البقرة هي أول سورة نزلت في المدينة قوله وثلاث تليها هي آل عمران والنساء والمائدة أما الأنعام فهي مكية كما ورد ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما ثم قال بعد ذلك والأنفال وبراءة والرعد والحج والنور والأحزاب والقتال وتالياها والحديد والتحريم وما بينهما والقيامة والقدر والزلزلة والنصر والمعوذتان أي هذا عطف على قوله مدنية وأما الأنفال ثم قال بعد ذلك قبل ذكر الأنفال قال والحديد والتحريم وما بينهما والقيامة والقدر والزلزلة والنصر والمعوذتان قيل والرحمن والإنسان والإخلاص وذكر هذا ورجح هذا كذلك في الإتقان في علوم القرآن إلا أن قوله رحمه الله والرحمن بهذه الصيغة وهي قيل الصحيح في الرحمن أنها مكية كلها وهو قول الحسن وعروه بن الزبير وعكرمه وعطاء وجابر قوس رحيب واو اختيار جمع من اهل العلم المحققين ثم كذلك قال والإنسان واتسمى سوره هل اتى فهذه السورة قال فيها شيخ الإسلام ابن تيميا رحمه الله كما في كتابه المنهاج هي مكية باتفاق أهل التفسير والنقل قال لم ينقل أحد منهم إنها مدنية ثم قال وهي على طريقة السور المكية في تقرير رسول الدين المشتركة بين الأنبياء كالإيمان بالله واليوم الآخر وذكر الخلق والبعث انتهى كلامه رحمه الله ثم قال والإخلاص والإخلاص فيها قولان لأهل العلم أحد القولين أنها مكية وبه قال ابن مسعود والحسن وعطاء وغيرهم والثاني أنها مدنية رؤية هذا عن ابن عباس وقتاده والضحاة والفاتحة قال والفاتحة من المدنيين وثالثها نزلت مرتين فالفاتحة قيل فيها مكية هذا قول وقيل فيها أنها مدنية وقيل إنها نزلت مرتين مرة في مكة ومرة في المدينة وقد ذكر أهل العلم أن الآية قد يكون لها أو قد تنزل عدة مرات وقد يكون لها عدة أسباب النزول عدة أسباب للنزول ثم قال رحمه الله وقيل النساء والرعد والحج والحديد والصف والتغاضل والقيامة والمعوذتان مكيات إلا أن المصنف رحمه الله في كتابه إتمام الدراية وهو ما شرح به هذا الكتاب بكلام يسير لم يتوسع فيه قال والأصح أنها مدنيات أي ما سبق ويسورة النساء والرعج والحج والحديد والصف والتغاب والقيامة والمعوذتان فقال والأصح أنها مدنيات وبالنسبة لما يخص النساء فقد أخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده قال وأما يعني أما قوله والرعد فالرعد قد ورد عن ابن عباس أنها مكية ورجح نفس السيوطي في كتاب الإتقان طبعا كتاب الإتقان متأخر على كتابه هذا المختصر المسمى علم التفسير والذي هو جزء من كتابه النقاية فإن السيوطي في الإتقان رجح أن هذه السورة مكية لسورة الرعد إلا آيات منها وسورة الحج ورد انها مكية إلا بعض الآيات وورد عن ابن الزبير أنها مدنية وورد أنها مختلطة مكية ومدنية سورة الحديد الجمهور على أنها مدنية وسورة الصف كذلك الجمهور على أنها مدنية سورة التغاب ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنها نزلت بمكه إلا آيات من آخرها نزلت بالمدينة في عوفي بن مالك الأشجعي شكع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جفاء أهلي وولده فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم وأما سورة القيامة فاختار جمع من المحققين أنها مكية كابلي كثير والبغوي والكرطبي وغيرهم والمعوذتان الصحيح أنه في المدينة لما ورد في القصة المشهورة وهي قصة لبيد بالأعصب المعروفة الذي سحر النبي عليه الصلاة والسلام وأن هذه القصة كانت سبب نزول المعوذة الشاهد معجر الإخوة أن هذه العناة من أهل العلم في بيان المكي والمدني وهذا الحرص حتى ذكر بعضهم المستثنيات أي السور المكية وما استثنية من آياتها فقيل إنها نزلت في المدينة أو الصور المدنية وما استثنية من آياتها وقيل إنها نزلت في مكة واعتنوا عناية كبيرة بهذا الباب لما يترتب عليها من معرفة الناسخ والمنسوف وكذلك من معرفة تاريخ التشريع وبيان للجهود العظيمة الكبيرة التي بدلها علماء الإسلام في العناية بكتاب ربهم جل وعلا ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله والحضري والسفري الأول كثير طبعا الأول كثير لأنه الأصل, الأصل أنه نزل على النبي عليه الصلاة والسلام في اقامته وفي استقراره عليه الصلاة والسلام قال والسفري أي ما نزل حال السفر فقال والثاني أي السفري الذي نزل حال السفر سورة الفتح والتيمم في المائدة بذات الجيش أو البيداء وقوله جل وعلا واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله بميناء وآمن الرسول يوم الفتح ويسألونك عن الأنفال وهذان خصمان ببدر واليوم أكملت لكم دينكم بعرفاق وإن عاقبتم بأحد فقوله في سورة الفتح ورد في البخاري عن زيد بن أسلم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره وعمر بن خطاك شاهد قال والتيمم في المائدة بذات الجيش أو البيداء وقلنا أن جاء في الصحيحين عن عائشة في قصة في انقطاع عقد عائشة رضي الله عنها وارضاها فجاء فيه وهذا كان كما جاء في أول الحديث بالبيداء أو بذات الجيش وهما قلنا موضعان بين مكة والمدينة جاء في آخر الحديث فنام رسول الله عليه السلام على غير ما فأنزل الله آية التيمم فتيمم فقال رسيد بن حذير ما هي بأول بركتكم يا عالى عبي بكر الشاهد أن قوله فأنزل الله آية التيمم قال والتقوير من ترجعون فيه إلى الله نزلت من روى ذلك البيهقي في الدلائل عن ابن عباس أنها نزلت في ميناء قال وآمن الرسول إلى آخرها يوم الفتح وهذا في عليه الصلاة والسلام قال السيورقي في إفادة الدراية والتعليق على هذا الكتاب قال فيما قال البلقيني ولم أقف عليه قلت قلت انما ورد في, في ما ورد في سوره هذه الايات ليس له علاقه بالسفر فقد جاء في مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما في السماوات وما في الأرض الايات قال فاستبدا على ذلك او ذلك على اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام فاتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا أي رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق الصلاة والصيام والجهاد والصدقة وقد انزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها قال رسول الله السلام أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا بل قلوا سمعنا وأطعنا أفرانك ربنا وإليك المصير قالوا سمعنا وأطعنا أفرانك ربنا وإليك المصير ثم فلما جاء قال في الحديث فلما اقترأها القوم ذلت بها السنتهم فأنزل الله في أثرها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه إلى أخرى الآيات فليس هناك ما يدل والله أعلم حسب ما, ما وقفت عليه والبحث قاصف ما يدل على أن هذا كان في سفره ثم قال ويسألونك عن الأنفال قوله جل وعلا يسألونك عن الأنفال يدل على هذا ما جاء عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشهدت معه بدرا وهو الشاهد أي كان في سفر في بدر فالتقى الناس فهزم الله تبارك وتعالى العدو فانطلقت, أو فانطلقت طائفة في آثارهم يهزمون ويقتلون قال في آخر الحديث وقال الذين أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم لستم بأحق منا نحن أحدقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وخفنا أن يصيب العدو منه غرّاه اشتغلنا به فنزلت يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول آية فكان من النبي صلى الله عليه وسلم ونقسمها على وفاق بين المسلمين والحديث هذا لفظ أحمد وصحاحه العلامة مقبل الوادعي رحمه الله في كتابه صحيح المسند من أسباب النزول قال وقوله هذان خصمان ببدأ أقوى هذا الحديث الواحد في أسباب النزول عن, قيس عن عباد عن عليا رضي الله عنه قال فينا نزلت هذه الآية في مبارزتنا يوم بدأ هذان خصمان اختصموا إلى قوله الحريق وصحح محقق الكتاب إسناد او حققه صحيح اسناد هذا الاثار قال اليوم اكملت لكم دينكم بعرفات والحديث فيها مشهور صحيح من حديث طارق بن شهاب ان رجلا يهوديا جاء الى النبي جائل عمر رضي الله عنه فقال يا امر المؤمنين انكم تقرؤون آيه من كتابكم لو علينا ما عشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيده قال أي آيتي قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي قال عمر والله إني لا أعلم اليوم الذي نزلت فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال نزلت عشية يوم عرفة في يوم عرفة في يوم الجمعة ثم قال وإن عاقبتم بأحد كذلك هناك آيات كقول الله جل وعلا واتخذوا المقام إبراهيم صلى روى بن مردوية أنها نزلت في حجة الوداع في مكة الآيات التي نزلت في السفر كثير ذكر منها جملة السيوطي في, في كتابه الإتقان إلا أنه ينبغي أن هذه التقسيمات عدى المكي والمدني ليس لها أثر كبير بالنسبة للمكي والمدني أثرها كبير لكن لما سوى هذه التقسيمات قد تكون هناك لا آثار فيما يتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم بفقه دعوته عليه الصلاة والسلام وقد توسع بعضهم في ذكر مثل هذه التقسيمات حتى قال ابن حزم في سورة الحج قال مكية وهي من عاجيب القرآن لأن فيها مكيا ومدنيا وحضريا وسفريا وفيها حربيا وفيها سلميا وفيها ليليا وفيها نهاريا انتهى كلامه رحمه الله فشاهد أن هذه التقسيمات تدل على عناية من أهل العلم بالقرآن ثم قال رحمه الله النوع الخامس والسالس النهاري والليلي قال الأول كثير والثاني له أنثلة كثيرة منها سورة الفتح وآية القبلة ويا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك وإنساء المؤمنين الآية قال البلقيني وآية الثلاثة الذين خلفوا في براءة سورة الفتح قد سبق الحديث فيها ويقوله عليه الصلاة والسلام أنزلت علي الليلة سورة وآية القبلة يدل عليها ما جاء في الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بين الناس بقبى في صلاة الصبح جاء فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوه من الشام فاستداروا إلى الكعبة وهذا أي القول بأنها نزلت ليلا هو ترجيح جمع من أهل العلم قال ويا أيها النبي أي وقوله جل وعلا يا النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين الآية يدل على هذا ما جاء في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجت سودة رضي الله عنها بعدما ضرب الحجاب لحاجتها وكانت مراتا جسيمة لا تخفى على من يعرفها فرعاها عمر رضي الله عنه فقال يا سودة اما والله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين قالت فانكفات راجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وإنه لا يتعشع في يده عرق فدخلت فقالت يا رسول الله إني خرجت لبعض حاجتي فقال عمر كذا وكذا قال فأوحى الله إليه ثم رفع عنه وإن العرق في يدي ما وضعه فقال إنه قد أذن لكنا أن تخرجنا لحاجتك إن ولأن قد ورد أن خروج لساء النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان ليلا لقضاء الحاجة فهذه الآية نزلت ليلا وسبب نزولها ما جاء في هذا الآثر أو في هذا الحديث من فعل سودا رضي الله عنه وما قاله عمر رضي الله عنه حين رأىها ثم قال وقال البلقيني وآية الثلاثة الذين خلفوا في براءة الثلاثة الذين أخلفوا القصة المشهورة والذين تابوا وتاب الله جل وعلا عليهم فيدل عليه قول كعب كما في الصحيح قال فأنزل الله توبتنا على نبيه صلى الله عليه وسلم حين بقي الثلث الآخر من الليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندهم سلامه ومن ذلك قوله تعالى أي ومن مما نزل ليلا قوله تعالى الله يعصبك من الناس جاء في الحديث عند الترمذ والحاكم والصحة والعلامة الألباني رحمه الله عن عائشة غضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس حتى نزلت أي الآية فأخرج رسول فأخرج رسول الله عليه وسلم رأسه من القبة فقال أيها الناس إن صرفوا قد عصمني الله ثم قال رحمه الله قال الصيف والشتاء الأول كآية الكلالة والثاني كالآيات العشر في براءة عائشة آية الكلالة جاء في الصحيح عن عمر رضي الله عنه أنه قال ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعت في الكلالة وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه حتى طعن بصبعه في صدري قال يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء وإني إن أعش أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن الشاهد قوله آية الصيف والثاني أي والثاني الشتاء قالك الآية العشر في براءة عائشة غير الآية التي في سورة النور التي هي براءة من الله جل وعلا أو تبرئة من الله لعائشة رضي الله عنها بما قذفت به رضوان الله عليها الصديقة بنت الصديق والتي أولها قول الله جل وعلا إن الذين جاءوا بريفك عشبة منكم أدل على هذا قول عائشة رضي الله عنها في الصحيح من ضمن الحديث الطويل في بيان براتها من هذه التهمة قالت ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيا يتلى لشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله فيها بأمر ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئون الله بها فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى انزل عليه فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء حتى إنه لا يتحدر منه من العرق مثل الجمال وهو في يوم شات من ثقل القول الذي أنزل عليه وهو الشاهد هنا قولها رضي الله عنها وهو في يوم شات فنزلت هذه الآيات في الشتاء وهذا قلنا هو من عناية العلماء رحمهم الله رحمة واسعة ثم قال النوع التاسع والفراشي أي ما نزل في وهو عليه عليه الصلاة والسلام وهو في فراشه قال كآية الثلاثة الذي نخلف وقد ورد في الحديث السابق حديث ثلاثة أنه كان نائم في بيته أم سلمة رضي الله عنها هنا استشكال ذكره السيوطي وبه إن شاء الله نختم درس اليوم أنه جاء عن عائشة رضي الله عنه قالت ما نزل علي الوحي في فراش برأة أو ما نزل الوحي في فراش برأة غيرها ورد في مصند أبي يعلى ما يدل على نزول القرآن في بيت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على فراش عليه الصلاة والسلام في قولها قول عائشة لقد أعطيت ست سعا ما أعطيتها أمرأة إلا مريم من تعمران وإن كان الوحي لينزل عليه وهو في أهلي فيتفرقون عنه وإن كان لينزل علي وإني لمعه في رحافه هناك جواب اخير او آخر ذكر أهل العلم هذا الجواب في التوفيق بين الحديثين وهو أن هذا كان قبل ثم أتاهوا بعد في بيت أم سلمة أتاه بعد في بيت أم سلمة نتوقف هنا في ونستكمل إن شاء الله ما بقي في الدرس القادم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصعبه وسلم والحمد لله رب العالمين